قال موسى لأهله إني أنست لا رع منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم لعلكم تصلون فلما جاء نودي من في النار أم بوركما في وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَانظُرْ مَاذَا رَأَيْتَ اهْتَزَّتْ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَنَ وَالنَّ وَالْمُدَمِرُ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إن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 وجحدوا بها والسيقنتها أنفسهم ذو المولع لوا فما ضر فما ضر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علماء وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 يحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النملة قالت النملة هي أيها الناس ندخل مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبس نظاحك من قوليها، فتبس نظاحك من قوليها. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا رضاه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذب أنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد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 أستجود الله الذي يخرج الخبز في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو. Allah لا إله إلا هو ورب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب لكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ انت أُنْزِلَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنَا تَعْنُو عَلَيَّ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قالوا نحن ألو قوتنا وألو بأس شديد والأمر إليك فأوّض ماذا تأمرين فأوّض ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزنة أهلها أدنها وكذلك يفعلون وإن مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسل فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مُدُنَنِ بِمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ آتُونِي بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّاقِبٍ لَّهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 مسلمين وصدها ما كانت تعبل من دون الله إنها كانت من قوم كافرين دين لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيت أنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شيدنا مهلك أهله وإنا, وإنا صادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ناظر كيف كان عاقبه مكنهم اننا دمرناهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلكب بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وان الذين امنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أت ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتوم تبصرون؟ فإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخلجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وانطرنا عليهم مطراه فساء مطر المنثرين قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصدفى أه الله خير أما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصدفى يا الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم, وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة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 مع الله اينهم مع الله بل اكثرهم لا يعنمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ام يجيب المضطر إذا دعا أمي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله قل إنما تذكرون أمي يهدي في ظلمات البر والبحر ومن يرسن الرياح مشعاً بين يدي رحمته ائناهم مع الله ائلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون اما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم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 لهم في شك منها بل منها عمون وقال الذين كفروا اذا كنا تربا واباءنا وقال الذين كفروا اذا وقال الذين كفروا اذا كنا تربا واباءنا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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْنِمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَخْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ أَكْثَرَ الَّذِي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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي ضلالتهم طلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 فَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْهُمْ من, مَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّضْعِفُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبَتْ بَآيَاتِنَا قَالُوا أَكَذَّبَتْ بَآيَاتِ وَنَحْنُ عُيُوبًا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن ناجعنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور وَيَوْمَ يَفْخُفِ الصَّارَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَيَوْمَ يَفْخُفِ الصَّارَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا من شَاءَ اللَّهُ وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابة سمع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من زعي يومئذا آمنون وما جاء بالسيئات فكبت وجوههم فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟ إن